أَن سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْشِرْ لَكُمْ مِنْ حَنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا لَا يُجِرُ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يحي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلا إنه على كل شيء قدير ويوم يؤرض الله الذين كفروا على النار الا ليس هذا بالحق قالوا بنا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر اولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كان لهم يوم يرون ما يوعدون لجلبتوا الا ساعه من نهار بلا فهل يهلك الا قوم الفاسقون